ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين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 شديد العقاب ما قطعت من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما اخفى الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب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 فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولَةً بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا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 ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان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 وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إِنَّهُمْ لكاذبون لئن أُخْرِجُوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الْأَدْبَارَ ثم لا ينصرون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 فلما كفر قال إِنِّي بريء منك إِنِّي أَخَافُ الله رب العالمين فكان عاقبتهما أَنَّهُمَا في النار خارجين فيها وذلك جزاء الظالمين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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشعا متصدعا